الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء على خاتم والمرسلين. والمرسلين تقدم لكم اللجنة الإعلامية لمجموعة الغالين سلسلة القراء المتطوعين يشنف مسامعنا القارئ أيمن خليل إمام جامع الشربتلي بجدة